بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل الكلام. إلى أن هناك قسمين من النصوص متعرضين لمن صلى لغير القبلة القسم الأول صحيحه معاوية بن عمار ومفادها. ان المدار في صحه الصلاه وعدمها على ان الانحراف ما بين اليمين واليسار او اكثر حيث قال عن الرجل يقوم في الصلاه ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا قال قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة وظاهرها أن المناطق الصحة أن يكون انحرافه عن القبلة ما بين اليمين واليسار والقسم الثاني ما دل على ان المناط في هو التحري كصحيحه الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام في الاعمى يا أم القوم وهو على غير القبله قال يعيد ولا يعيدون فإنهم قد تحروا فإن مقتضى ظاهر التعليل أن المدار في الصحه على التحري فكيف يمكن الجمع بين القسمين حيث إن القسم الأول جعل المناط في على أن الانحراف ما بين اليمين واليسار تحرى أم لم يتحرى والقسم الثاني جعل المناطق الصحة التحري سواء تبين أنه بين اليمين واليسار أو تبين أنه مستدبر للقبلة فبين المناطينيشنو عموم من وج وقلنا بان في حل هذه المشكله توجد وجوه الوجه الاول ما ذكرناه امس من انه قد يقال بان موثقة الحسين ابن علوان من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان ما بين المشرق والمغرب قلنا بأن مفادها شاهد الجامع أي لدينا قسمان متعارضان بينهما عموم من وجه وجاء طرف ثالث وقيد كليهما ألا وهو موثقة الحسين بن علوان فهي بلحاظ صدرها حيث قالت من صلى على غير القبلة وهو يرى انه على القبلة فبلحاظ هذا الصاد قيدت صحيحه معاويه بن عمار فان صحيحه معاويه بن عمار تفيد ان من صلى لغير القبلة وكان بين اليمين واليسار فصلاته صحيحه وهذه الروايه تقيدها بفرض انه صلى وهو يرى انه على القبلة وبمقتضى ذيلها حيث قالت اذا كان ما بين المشرق والمغرب قيدت اطلاق صحيح الحلبي حيث قال فانهم قد تحروا فان مقتضى قوله فان مقتضى اطلاق قوله فانهم قد تحروا ان صلاتهم صحيحه متى حصل التحري فهذه الروايه تقيدها بانه اذا حصل التحري وكان الانحراف ما بين اليمين واليسار فلاجل كون هذه الصحيحه أي وهي موثقه يعني فلاجل هذه الموثقه وهي موثقه الحسين بن علوان يرتفع شنو التعارض بين الطرفين الاولين وياخذ بمفاد الموثقه ولكن لاجل رفع الالتباس خصوصا في كثير من كلمات الفقهاء الجدد يعني مون الفقهاء في كثير من الكلمات يوجد خلط بين شاهد الجامع وبين نظريات انقلاب النسباء قلنا لا بد من بيان نكتف الفرق بين الطرف يعني ما نتعرض الآن للأدلة كمسألة أصولية فقط بيان الفرق الجوهري بين شاهد الجمع و. انقلاب النسبة نقول بلحاظ المورد لا فرق بينهما حيث إن موردهما معان أن يوجد لدينا طرفان متعارضان إما بالتباين أو بالعموم من وجه ويوجد طرف ثالث يرفع أثر التعارض على كل حال أي سواء كان هذا الطرف الثالث شاهد جمع أو كان هذا الطرف الثالث انقلاب نسبه على أي حال هو رافع لأثر التعارض فإن أثر التعارض التساقط والرجوع إلى أصل العملي هذا الاثر يرفعه الطرف الثالث كان شاهد جمع او كان انقلاب نسبه انما الفرق الجوهري بينهما ان شاهد الجمع يرفع التردد في مورد التعارض اي ان شاهد الجمع ناظر لنفس مورد التعارض ورافع للتردد فيه بشكل مباشر فهو يعالج نقطه التعارض بشكل مباشرين من دون ان يسهم في تغيير النسبه بين دليلين فيبقى الدليلان على نسبتهما من دون ان يتغيرا وإنما موطن التعارض بينهما يتعرض له الطرف الثالث بشكل مباشر ويرفع التردد فيه فلأجل ذلك يعبر عنه بشنو بشاهد الجامع بينما انقلاب النسبة الطرف الثالث لا يمس موطن التعارض ولا ينظر له بشكل مباشر وإنما الطرف الثالث ناظر لنفس الدليلين المتعارضين فالطرف الثالث متى أخذ به أصبح أحد الدليلين المتعارضين أخص من الآخر فهو ناظر لتغيير النسبة بين الدليلين مع غمض النظر ارتفع التعارض أم لم؟ يرتفع ما يتعرض له شاهد انقلاب النسبة أنه ناظر لأحد الدليلين المتعارضين فإذا نظر له بالحكومه بالتخصيص بالتقييد بالورود بأي نوع من الأنواع متى ما نظر له بأي نحو من هذه الانحاء أصبح ذلك الدليل أخص من معارضه وبالتالي قد يرتفع التعارض بالنتيجة إلا أن الطرف الثالث لم يكن ناظرا لرفع التعارض وعلاجه وإنما نظره لتغيير النسبة بين شنو؟ بين الدليلين وتطبيق ذلك على المثال المعروف الذي يذكره نائيني والسيد الخوي وغيرهم يعرف من خلال المثال الميز الجوهري بينهما فإذا قال المولى في دليل يستحب إكرام العالم وقال في دليل آخر يكره إكرام العالم فبين الدليلين شنو؟ تعارض جاءنا دليل ثالث فهذا الدليل الثالث إن لم يسهم في رفع التردد بشكل مباشر وإنما اسهم في تقديم أحد الدليلين على الآخر كان موجبا لانقلاب النسبة مثلا الدليل الثالث قال يستحب إكرام العالم العادل فلدينا ثلاثة أدلة دليل يقول يستحب إكرام العالم دليل يقول يكره إكرام العالم بينهما تعارض جاءنا دليل ثالث قال يستحب إكرام العالم العادل فإذا لم نقل بمفهوم الوصف كما هو مختار سيدنا قدس سره وأن الوصف لا مفهوم له إذن فالدليل الثالث فقط ما يرفع التعارض بعد لأن غايته أننا علمنا باستحباب شنو إكرام العالم العادل وإنما يكون الدليل الثالث ناظرا للدليل الثاني الذي قال يكره إكرام العالم فيقول بأن يكره إكرام العالم هذا لا يشمل العالم العادل فلأجل ذلك الدليل الثاني قيد بالدليل الثالث فلما قيد بالدليل الثالث صار مفاد الدليل الثاني أن المكروه إكرام العالم الذي ليس بعادلين وبهذا صار الدليل الثاني شنو؟ أخص من الدليل الأول وهو يستحب إكرام العالم فارتفع التعارض بالنتيجة مع أن الدليل الثالث لم يكن نظره إلى رفع التعارض وإنما نظره إلى تغيير الدليل الثاني نتيجة هذا التغيير ارتفع التعارض زين وأما إذا كان الدليل الثالث ناظرا لرفع التعارض نفسه لا الى الدليلين ما يريد غير النسبه بين الدليلين اصلا هو ناظر لرفع التردد في موطن التعارض بشكل مباشر كان شاهد جمع مثاله هنا يصير الاشتباه والالتباس مثاله ما إذا كان الدليل الثالث مقيدا لكل الدليلين إما بمنطوقه أو بمنطوقه ومفهومه مثلا ما كان مقيدا لكل الدليلين بمنطوقه كان يقول يستحب إكرام العالم دليل يكره إكرام العالم دليل ثاني عند لا دليل ثالث يقول يحرم إكرام العالم الفاسق فقوله يحرم إكرام العالم الفاسق مقيد لكل دليلا بمنطوق يعني بالمدلول المطابقي فكلمة يستحب إكرام العالم لا تشمل العالم الفاسق وكلمة يكره إكرام العالم أيضا لا تشمل العالم الفاسق لأن العالم الفاسق إكرامه حرام فهذا الدليل بمنطوقه قيد الدليلين معان فإذا قيد الدليلين معان فبالنسبة إلى العالم الفاسق يعمل بالدليل الثالث ويبقى الدليلان الأولان على نسبتهما لم يتغير المطلب إنما في العالم الفاسق شنو نعمل بالدليل الثالث فهو رفع الحيرة والتردد في مورده مورده هو رفع الحيرة فيه لأنه نظر إلى التصرف في النسبة بين الدليلين وتارة يكون مقيدا لأحد الدليلين بمنطوقه وللآخر بمفهومه كما إذا كانت الجملة شرطية وقلنا بمفهوم الشرط مثلا لو قال في المثال يستحب إكرام العالم يكره إكرام العالم ثم قال أكرم العالم إن كان عادلا أو يستحب إكرام العالم إن كان عادلا فهو بقوله إن كان عادلاً شنو؟ قيد قيد بمنطوقه شنو؟ لا قيد بمنطوقه يكره وقيد بمفهومه إن لم يكن عادلاً فلا يستحب قوله يستحب اكرام العالم فهو بمنطوقه قيد دليل يكره وبمفهومه قيد دليل يستحاب ولأجل ذلك يكون شاهد جمعين زهن ومن ذلك يعلم أن الفارق بين شاهد الجمع وانقلاب النسبة ليس في كون الدليل الثالث مقيد للدليلين أو غير مقيد إنما هذا مثاله ليست هذه نكتته ليست النكتة في كونه شاهد جمع أن يكون مقيدا للدليلين إنما هذا مثاله النكتة في كونه شاهد جمعين أن يكون نظره لرفع التردد والحير في مورده غاية ما في الأمر لا يوجد مثال على هذا إلا إذا كان مقيدا لكل الدليلين كونه مقيدا لكل الدليلين ليس هو النكت في كونه شاهد جمع إنما شاهد الجمع ما كان نظره لرفع التحير والتردد في مورده ومثاله ما إذا كان شنو مقيدا لكل الدليلين بمنطوقه أو كان مقيدا لأحدهما بمنطوقه وللآخر شنو بمفهومه والثمر في ذلك الان تظهر فلو فرضنا أن الطرف الثالث مقيد لكل الدليلين لكن لم يعالج نقطة التعارض بينهما لا يصلح أن يكون شنو شاهد جاب مجرد كونه مقيد لكلا الدليلين لا يثمن ولا يغني من جوع ما لم يكن نظره لرفع الحيره والتردد والا فمجرد انه مقيد للدليلين لا يعني انه شاهد جمع فيما هو جنون فيما هو نقطه التعارض فإذا انضم الى ذلك يعني شنو انضم الى ذلك الى كونه مقيدا لكلا الدليلين فاذا انضم الى ذلك انه بتقييده لكلا الدليلين تغيرت النسبه هو مقيد لكلا الدليلين لكن بتقييده لكلا الدليلين انقلبت النسبه بينه صار موجبا لانقلاب النسبه وليس شاهد جمعين مثاله وين مثال المطلب ما أريد أذكر أمثلة نظرية مثل استحبوا يكرهوا إلى آخره كذا نرجع الى مثال الذي هو محل بحثنا زين ومثاله ما ذكرناه فيما سبق من أن النسبة بين حديثي لا تعاج فيك شيخنا بخدمتكم نعم تعال تعال قلت لنا شيخنا يمنع ما اذا بليه ما ذكرناه سابقا من ان النسبه بين حديثي لا تعاد وبين حديث الرافع العموم من واجه بلحاظ شنو المستثنى اي بين قوله تعاد الصلاة بالإخلال بأحد الخمسة وبين قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه إلى آخرها وقلنا بأن النسبة عموم من واج نحن ما نريد نختار مبنانا بناء على هذا الكلام وقلنا إن النسبة عموم من واج. فهل حديث الرفعي حاكم على حديث لا تعاد فقد أفاد السيد الإمام قدس سروه أنه قد يقال بانه لو كان حديث الرفع حاكما على حديث لا تعاد لا شنو بقاؤه بلا مورد لان جميع الخمسه سوف تصح الصلاه عند الاخلال بها شنو بعذرين جاهل نسيان اضطرار اقراه الى الى الى وحينئذ تبقى العناوين الخمسه لغوا صار ما في خصوصية للقبلة ولا خصوصية لل ركوع والسجود ولا خصوصية للطهور ما دام الإخلال بأي منها بأي عذر من الأعذار موجبا لصحة الصلاة إذن ليس لهذه العناوين خصوصية وموضوعية وهذا يتنافى مع ظهور هذه العناوين في أن لها موضوعيتان زهن فلأجل ذلك المانع شوف المانع من حكومة حديث الراف على حديث لا تعاد أن لازم هذه الحكومة اللغويه يعني لغوية وجود هذه العناوين زي. فما هو الحال بحسب مسلكنا قلنا الحال هو ان حديث لا تعاد بمثابه الاخص فان كل دليل كانت النسبة بينهما عموما من وجه ولزم من تقديم احدهما على الاخر لغويه العنوان الموجود في الاخر فيلزم من ذلك شنو؟ أن يكون الدليل المجتمل على هذا العنوان أظهر في مورده من الدليل الآخر لأنه لو قدم هذا على الآخر لم يلزم لغوية عنوان الآخر بينما لو قدم الآخر عليه للزم لغوية عنوانه فهو يكون أظهر في مورده من الاخر ومقتضى أظهريته من الاخر في مورده ان يكون بمثابه الاخاص منه فيقدم عليه هذا بلا حاجه الى ان نقول يلغو التفصيل بين السنن والفرائض ما نحتاج بعد الى هذا الوجه نفس تقديم حديث الرافع على حديث لا تعاد يلزم منه ان هذه العناوين الخمسة شنو لا موضوعيه لها بحيث لو كان حديث لا تعاد مشتمل على العناوين الخمسه فقط لكان تقديم حديث الرف على ايضا شنو موجبا للغويه هذه العناوين الخمسه وبالتالي فيقدم حديث لا تعاد على حديث الرف بنكته الاخصيه ومؤخص بنكته الاخصيه وهي الاظهريه زين واما على مسلك سيد الامام قدس سره ايش قال قال ان الدليل الثاني وهو حديث الراف لسانه لسان الحكومه فالمقتضي للحكومه موجود انما المانع ايضا موجود وهو ان لازم حكومته لغويه العنوان في حديث لا تعاد فنحتاج لاحظوا لاحظوا دقه كلامه فنحتاج لطرف ثالث يرفع اللغويه حتى يقدم احد الدليلين على الاخر فلا محال يكون دور الطرف الثالث شنو انقلاب, انقلاب. لان الطرف الثالث لا دور له الا رفع المانع فاذا ارتفع المانع قدم حديث الرفع على حديث لا تعبشن بالحكومة فصار دور الدليل الثالث مسهما في تقديم أحد الدليلين على الآخر لا أن دور الدليل الثالث رفع الحيره وعلاج التعارض في موطنه وإنما دور الدليل الثالث مجرد شنو مجرد أنه به صار الدليل الثاني وهو حديث الراف شنو حاكما على حديثي لا تعاد وهذا الدليل الثالث ما هو الدليل الثالث ما ورد في التفصيل في الموضوع حيث ورد مثلا في صحيحتي عبد الرحمن دليل قال في صحيح عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تحب فصحيحة عبد الرحمن وين جاية جاية في اشتباه موضوع جاي في الخطأ في الموضوع صحيحه عبد الرحمن مفادها إن أخطأ القبلتا لشبهة في الموضوعي فاستبان له ذلك أثناء الوقت عاد وإن استبان بعد الوقت فلا يعيد فلا علاقة لها بنقطة التعارض وهي جنوه فاخلاله بالقبلة في فرض الجهل بالحكم الذي هو كان محلل باحث فإن السيد الإمام عقد المعارضة وين في فرض الجهل بالحكم فلا يحل بمقيد وارد في الجهل بالموضوع. فان السيد الامام يقول اذا اخل بالقبلتي عن جهل بالحكم فهنا يقع التعارض بين حديث لا تعاد حيث ان مقتضاه البطن وبين حديث الراف حيث ان مقتضاه الصحه وحديث الراف صالح للحكومه نحتاج الى دليل ثالث يسهم في حكومته في هذا المورد وهذا الدليل الثالث ما تعرض للخطأ الموضوع فالدليل الثالث مقيد لكلا الدليلين لان صحيحه عبد الرحمن قيدت كلا الدليلين فهي بصدرها حيث قالت ان استبان له وهو في وقت اعاد قيدت شنو حديث الرافع وهي بذيلها في قولها وان استبان له بعد الوقت لم يعد قيدت صحيح لا تعاد فهذا الدليل الثالث مع انه مقيد لكلا الدليلين لم يعالج موطن معارضاه وهو الاخلال بالقبلة عن جهل بالحكم وانما عالج نقطه اخرى وهي مساله الخطا بالموضوع لكنه مع انه مقيد لكلا الدليلين حيث لم يعالج موطن المعارضه وانما اسهم في حكومه احد الدليلين على الاخر صار حنون صار من موارد انقلاب النسبه نعم بلحاظ موطنه هو شوف لاحظوا الدقة بلحاظ موطنه هو وهو فرض خطأ بالموضوع يكون شاهد جمع فدليل واحد يصلح من جهة يكون شاهد جمع ومن جهة أخرى يكون موجبا لانقلاب النسبة فهو بلحاظ موطنه أي ما لو حصل الإخلال بالقبلة عن خطأ في الموضوع يعالج التعارض بين حديث لا تعاد وبين حديث الرافع ويقول لا تردد كان حديث دائما شاهد الجمع مفاده ما عليكم مما مضى عليكم مني انا فكان شاهد الجمع يقول ليس عليكم بمفاد حديث لا تعاد ولا عليكم بمفاد حديث الرافع تم ارتفاع التعارض أم لم يتم اعملوا بي في موطني كلامي ففي موطني الخطأ في الموضوع يعمل بصحيحة عبد الرحمن ولذلك نسميه شاهد الجام لأنه ما إلى نظر للدليلين ابدا إنما يرفع الحيرة والتردد في مورده لذلك نسميه شاهد الجام وهو بلحاض آخر حيث انه ببركته تعبدت الارضيه لحكومه حديث الرفع لا حديث لا تعاد في فرض الاخلال بالخبلة عن جهل بالحكم صار من موارد انقلاب النسبه احسنت تفهم وتامل واغتنم وتأمل في كلمات الأعلام وتدبر فيها ليس العلم جزء من العلم ما أقول العلم كله ليس العلم كله بالتدبر في كلمات الأعلام وليس العلم كله بنقد كلمات الأعلام وإنما العلم جنون بالجمع بين الأمرين لكن بالتدبر أولاً ثم النقد ثانيين فلاجل ذلك طالب العلم هذه كنوز, كنوز كلام المحققين الثلاثين النائيني العراقي الاصفاني واقع كنوز كنوز الى الان كم مر على موت هؤلاء خمسين سنه سبعين سنه كم ثمانين سنه مر كم سنة مرت ما زالت كتبهم وكلماتهم لم تتضح إلى الآن بتمام كنوزها وزواياها إلى الآن كلماتهم كنوز للمعرفة والمتأخرون عيال عليهم كلهم المتأخرين عيال عليهم يقتنصون من كلماتهم يقتصنون من حروفهم إذا تتأمل في إشكالاتهم الهائر ترجع, ترجع جذورها إلى كلمات المحققين الثلاثة من جاء بعدهم عيال عليهم كلمات المحققين تحتاج إلى تأمل وتدبر وبلورا لأجل ذلك جزء ضروري من العلم أن يصرفه الطالب أولا في تدبر كلمات هؤلاء ومحاولة معرفة الكنوز والنكات من كلماتهم الجزء الثاني إذا صار على وفرة من النكات وصار خبير بأوله وآخره ووسطه صار قادرا بشكل تلقائي صار قادر شنو؟ على الناقد صار قادر على المناقشة بشكل تلقائي إذا صار خبيرا شو قالوا في أول الاصول شو قالوا في اخر شو في وسطه شلون نربط هذا بهذا شلون نطلع من المشكلة شلون ندخل في المشكلة الأخرى من الطبيعي إذا امتلك الخبرة صار قادرا على النقد والبناء والمناقشة والحمد لله رب العالمين <تصفيق> احسنت يرى من لا يرى يرى لا. لا. يرى, يرى الثلاثه